ایسماعیل یسین ویعینی علی اسمه فنان حقيقي واضحکه من رسل من رسل بدق عندي کزینه يديا كانت لعبته تحت يده أضاف اضافت البنت ماي البنت ماي لحكايه البنت ماي بطريقة حلوة حلوة حلوة نعجب السمين